بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشندي مهربان اقتربت الساعة وانشق القمر روجدوا ينزيق بو يوا ومانق لتبو وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وأقرب بروايان معجزيك ببينام فش هذا كان ودلين أمزادوا يشي بردوامو محمد لياندكات دكات وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل امر مستقر وأوبت بارستان بعواري النهنة وشين هواو أرزو خويان كوتن لكات إقداه موكار إكسران زاميشي هيا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر بِگمان حوالی زولنا وبردني يا خيان يا بيگشتو القرأن دا كبيان جيريتو لبترستي حكمة بالغة فما تن النذر قرأن هموي حكمتچي تووا بەڵام ترساندنی ترسێنەران بۆ لام بو جدی به بررسی دنیا فتوالا از آن‌هم یوما یادگرد لا شیء نکر ان ذاتو ای محمد صلی الله علیه وسلم سلم رؤیا نیاور ترخینه تاوروانی او راجب ک کزار دریک بانجی خالچیده کات بوشته شیزور ناخوش ک حشره قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشف باباوران بكزو تاوشوريا والاقوركانيان دينا درواء علي كلي برشو بلاو مهطعين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم عسر خيرا دواء دار دركدك ون بی باورند دلیل امر رو دجوارو سخته کذبت قبلهم قوم نوح فکذبو عبدنا وقالوا مجنون ئەمان پیش گلی نوح بی باور بون زبان دی ایمن نوحیم بدرو و بەرگری نوح و هر شیلک را فدا ربه انني مغلوب فانتصر جانو حواریکه د پروردګاری وتی براستی من شکستم خواردو او به د صلاتم دیتو یارمتم بده ففتحنا ابواب السماء بماء منهمت ا مشهمو د جای اسمان من کردو باوی وفجرنا الأرض عيونا فالتقال ما ولا أم قد قدر وكان يابي زر من لزبيد هالقولان ذا أبي أسمان زيب يجش تنبؤ أن دازي كبرياري لسرد لابو وحملناه ولا ذات الواح ودسر ونوح من لقال شوي كوتاني لسر کشتیه که بچان پارس تختو بزمار درس کرابو تجریب اعیوننا جزاء لمن كان کوفر. بچاو دیری ایم درویشت اما تاداشت بو او کسی باوری پینک را کنوحا ولقد ترتنا آیه فهل من مدکر بێگومان او روداو هێشتەوە تا تاب بیتا پندیک جا آئی کسی کهی پندوار گره فکیف کان عذابی و ندو دی سزا سزاو ترساندنم چون بو ولقد یسرن القرآن لی فهل من مدکر سوین بخوا براستی ئێمە قرآن من آسان کردوا بو آموشگاری لیوار جاء يا طند ورغريك هيا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قال عاد اش بيغمبر كان بدروزاني جاء سزاوتر ساندنم تشومبو اننا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم احص مستمر بێگومان ئێمە ایم توندی تندی سادمان نارد سريان لروجه چی سخت داب بردوامی تنزعوا الناس كأنهم اعجاز نخل منقعد خلطی هل اکند وقب ندار فرمای لبی خلکن دراو فكيف كان عذابی و نذر جا آئی سزاو هرشی ایم تنبو لبی باوران وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قراستي قران مان آسان كردوا بو اموجگاري لورگيرتن داي اخو اموجگاري ورگيريك ببيت كذبت ثمود بالنذر گلي ثمود باوانيان به بيغمبركاي نهينا كصالح بيغمبريان بو عليه السلام وقالوا بشرا منا واحدا نتبعه ان اذا الذي ضلال وسر كسك لخومان اگر دواي أو كو وين افسا ام لغمرايش كستي من بيننا بل هو كذاب اشد ایلن او همومان دا سروش هربو او کراو بطنیا نخیر بلکو صالح بیاوی چی زور دروزنی خود پسند و لود برزا سیعلمون غدا من الكذاب الاشر وسبید زانن کچه زور دروزنی خود پسند انا مرسلن ناقت فتنة لهم فارتقبهم واصطبر دل نیابا ای ما حشتریک بۆ بو تاکی کرد نوایان، زه ای صالح تا وروانی بو دام بخودا خودا بیره. ونبئهم ان الماء قسمت بینهم، كل شرب محتضر. و هوا دیان پیبدکه و کل نیوان حشترک و دا باشکرای و هر یکان لنوی آی خویده حاضر بی. فنادوا صاحبهم فتعاقد فقر. قال كيدم كارب يا زربون زبان جها ورخ رابك يانكر قداري كرسالف أويج دستي دا شمشير حشتر كيسر بري. فكيف كان عذابي ونضو زاتولو ترسان دني من ثون بوبيان. نا اوسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضب وجمان امدن جي غوريتسناك ما بوناردن همو بون بوشي جيربي اجل ولقد يستون القران للذكر فهل من مدكر سوین بخوا براستی قرآن من آسان کردو بو آموشگاری لی ورگرتن دس آخو تند ورگریک ببی کذبت قوم لوط بالنذر نەهێنا لوط باوریان نه بپیغمبرک این انا ارسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر براستي إيمش نارد مانا سريان بهاية شبهيز بورد زيخة ولنا يبردن زيقلك سوكاري لوت كلا بلا بيانك دارزقار مان كردن نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ببزي ورحمتي خوما هالبوشي وفاداشتي سباسكاران دا دينوى ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بنذر براستي لود لكاي ترسان لدولي سخطي ايمه برام اوان دم دميه عندك لو ترسان ندو قمان ينهبوه ولقد راغدوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر سوێند بەخوا بێگومان گەلیلود داوای میوانەکانیان لێ کرد جا ئێمەش چاویانمان چوێر کرد دەبچەژن سزا و هەڕەشەکانم ولقد صبەحهم بوکرەت عذاب مستقر سوێند بەخوا بێگومان هێرشی بردەسەریان لە بەرە بەیاندا سزایەکی بەردەوام فوقو ابن ولقد سزاهرا ش كان ولا قد ي الصن بخوا براستي ئامقرآن من آسان کردى ب خو مججاريزآخ إبل وجكهايا ولا قد جا ألى في الرون النذر بێگومان هات بۆ سەر فیرعەون و کەس و کارەکەی ترسێنەران مووسا و هاروون کەذەبوو بئایاتنا کولها ف ئخذناهم ئخذ عزیز مقتەدر باوەڕیان بە نیشانەکانی ئێمە نەکرد و بە درێیان زانی جا زا ئێمەش تۆڵەمان لێسەندن بە چی کەسێکی زاڵیبەتوانە أَكُفَّارُكُمْ خير من أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ في فِي الزُّبُرُ آي كافركاني إيوى باشترن لم قلاني كباسكران يعني إيوى أماننا متان هي لكتيب آسماني كان دا كسزانا درين أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ يا دلين ايما كوماليكي سالكوتوينو نابزين سيهزم الجمع ويولون الدبر باقمان كومالكيان دشجن ريو هل بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر بل كوبالين يان روج دوائية وسزاي أو روجازور سخطروا تالترى إن المجرمين في ضلال وسعر براستي تاوان باركان لقمرايو شئتي دان يوم يسحبون في النار على وجوههم ذو كوم السسقر او روجيك لآقري دوزخ دا بس الرخصاريان رادا چشرين پياندالين بتجن آزاري دوزخ إن كل شيء خلقناه بقدر. بأجمل إيه هموش تكمن بأنداز دروس كردوا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وفرمان إيه متنها يكذاره وقت سترو كان دنيجوال خيريدا. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدرك سوين بخوا بجمان زل كساني ببعوري وقئو من لنا وبردوة جاء التمور قريك هيا وكل شيء فعلوه في الزبور وهرتسيت يان كردوة لنا ماي كردو وكان يان دايا وكل صغير وكبير مستقر ووردو درشتي كردوكاني أنهمون اسراوة إن المتقين في جنات ونهر بيقمان باريس كاران وهن لباخات رباركان بهجدا في مقعد صدق عند ملك مقتدر لنجگه چی پسندان لای پاشایەکی چی بده توانا